معناه في اللغة الإعلام وأما في الشرع او في الاسبلاح فهو التعبد لله تعالى بذكر مخصوص بعد دخول وقت الصلاة للإعلام به فهو التعبد لله تعالى بذكر مخصوص بعد دخول الوقت للإعلام به وهذا هو التعريف الراجح للأذان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 أنه يسن الإبراد بصلاه الظهر ولا يؤذن لها بعد دخول الوقت مباشرة بل يؤذن لها عند إرادة صلاتها وهي قبيل دخول وقت العصر. وايضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما مر علينا أنه عليه الصلاة والسلام نام عن صلاة الفجر نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه فلما استيقظوا على حر الشمس أمر بلالا أن يؤذن بالصلاة فاذانه عليه الصلاة والسلام ليس إعلاما بدخول الوقت فإنما هو ذكر مخصوص لله تبارك وتعالى بعد دخول الوقت للإعلام بدخول أو للإعلام به أي بالصلاه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 وذهب الامام مالك رحمه الله وهو الذي نص عليه في الموطا كما سياتينا ان الاذان واجب في مساجد المسلمين ان الاذان فرض على المساء المسلمين في المساجد وذهب اصحابه او بعض اصحابه الى ان الاذان فرض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 بأنه خص بهذه المذية وهو أنه رأى الملك يقظا فأعلمه بالفاظ فلا كان واحد رأى رجت شفت عينيه تغلق ودير مظواره دير مظارة شفت عينيه داخل مظارة تغلق اللي هو دير المظارات يعصر واحد يا. أرجو ألا تنام الحديث عن الأذان يا إخواني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 بعد سنة العاشرة لبشرة توصى حجة حجة الوداع وودع نعم نعم في آخر السنة الثامنه كانت حنين في آخر السنة الثامنه لأنه عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة انطلق مباشرة إلى أهل الطائف وكانت غزوة حنين المشهودة حديث أبي محذوره أيضا فيه أنه عليه الصلاة والسلام علمه الأذان وفيه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 فتواطأ فتواطأت رؤية رؤيا عمر بن الخطاب ورؤية عبد الله بن زيد على مثل هذا الأذان طيب يشكل على هذا أنه قد صح عند البخاري أن الذي جاء بالأذان اولا أو بفكرة الأذان هو عمر بن الخطاب كما في حديث عبد الله بن عمر وهو أن الناس اختلفوا فقال عمر لما لا ننادي بالصلاة أو هل لا نادينا بالصلاة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن ينادي بالصلاة وهذا مشكل في الحقيقة هذا مشكل لأن هذه الرواية تدل على أن عمر هو الذي جاء بذكرة الأذان وأقره على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث حديث عبد الله بن زيد أن الذي جاء بالفاظ الأذان إنما هو عبد الله بن زيد ثم بعده تبعه عمر فنقول الجمع بين هذا وهذا أن أمر عمر بالأذان أو بالنداء هو أمر عام وليس مخصوصا بهذه الألصاب التي ذكرناها فلعله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 او فيما لم ينزل عليه فيه وحي وهذه مسألة مختلف فيها في كتب الاصول قد يقول قائل انا ارجو ان تنتبهوا لهذه المسألة قد يقول قائل على حديث عبد الله بن زيد هذا يجوز ان ناخذ الشرائع من المنامات لأن عبد الله بن زيد أوري الأذان في المنام لهذا قال الصيوطي ذكر الصيوطي كلاما يدل على أن أهل المعرفة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 فإنما تؤخذ الأحكام كلها من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع أو من الاقيسه الظاهرة التي ليس فيها بعد أما تؤخذ الأحكام من المنامات ومن هذه الأحوال فإن هذا باطل وبعيد ولا يقوله إلا من زاغ قلبه عن الهدى لأنه لم يعرف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 أما أن تستنبط الأحكام من المنامات فإن هذا بعيد وباطل لم يقل به واحد من أهل السنه فكل ذلك زيغ وظلام نعم هذا الحديث الثاني. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد الريفي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن هذا الحديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن وهذا رفض الحديث.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 ان يردد الاذان مع انه جاء في اخر المبعث ومكث عند النبي صلى الله عليه وسلم عشرين يوما ولو كان هذا الامر واجبا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم اياه يعني لو كان هذا الامر واجبا لقال له النبي صلى الله عليه وسلم فليؤذن لكم احدكم ولتتابعوه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 بيوت الخلاء أو أن يكون منشغلا بالصلاة ان كان المسلم في الصلاه فله عذر أن يترك متابعة المؤذن بل إن بعض الأئمة قد نصوا على أنه حتى ولو كان في الصلاة فإنه يتابع المؤذن وهذا الأمر أو هذا الحكم قد اختاره شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله. فإنه قال والصواب أنه يردد الأذان مع المؤذن ولو كان في الصلاة، سواء كانت صلاة فريضه أو كانت صلاة نافله ونقول الحق أن ترديد الأذان في الصلاة لا ينبغي أن يكون لأسباب كثيرة. أولها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 ويتأكد ذلك إذا كان المصلي يقرأ الصلاة الفاتحة فإنه يكثر الفصل بين آياتها وهذا لم يرد في السنة اطلاقا على هذا نقول إن المؤذن إذا أذن وجب على الاختيار والمسألة فيها خلاف وخلاف كبير وقلنا إن رأي الجمهور أن الأذان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 فيه عموم الأمر بمتابعة المؤذن يعني أن يقول المسلم ما يقوله المؤذن تماما سواء بسواء لكن ورد استثناء في الأحاديث الصحيحة من رواية عمر بن الخطاب ومن رواية معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وذلك في الحي على في قول المؤذن حي على الصلاة وفي قول المؤذن حي على الفلاح هل يقول المؤذن أو هل يقول المسلم مثل ما يقول المؤذن نقول لا وإنما على المسلم أن يقول إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاه أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله والحول مأخوذ من التحول أي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 فإذ لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم فالواجب البقاء على العموم وهو أن نقول مثلما يقول المؤذن فإذا سمعتم مؤذن الفجر لم يكونوا شركزين طبعا ما يكونوا ركذين ما مش معنيين بهذا الكلام لكن ليكونوا نايضين وفاطنين ما شاء الله فإنهم يعنون بهذا الحديث فإذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم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 مثلا هذا المسجد يؤذن غير ينتهي مسجد آخر يؤذن فما الواجب؟ قال بعض أهل العلم يجيب النداء الذي يحضره أو الذي بدأه أولا والصواب أنه يجيب كل نداء يسمعه لا على سبيل الوجوب قال أهل العلم لا على سبيل الوجوب وإنما يجب عليه أولا ثم يستحب له بعد ذلك بمكان المشقة لأن الناس لو كلفوا متابعة كل المؤذنين فإن هذا يشق عليهم والقاعدة أن المشقة تجرب التيسير، أن المشقة تجرب التيسير، فما دام أن المشقة حاصلة فإن الحكم يصير يسيرا وهو أنه ينتقل من الوجوب إلى الندم هذا الحديث فيه معنى عظيم وهو أنه سبحانه جل وعلا رحيم بعباده حيث إنه رتب على الأذان اجرا عظيما رتب على الأذان أجرا عظيما وستأتينا أحاديث في فضل الأذان فمن رحمة الله جل وعلا لما كان هذا هذه العبادة كانت فرضا على الكفاة إذا قام البعض فقط عن الآخرين من رحمة الله عز وجل أن شرع متابعة المؤذن حتى يشارك المسلم في هذا الفضل وقد روى الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال فقال من يسمعه الله أكبر الله أكبر إلى آخر الحديث وفيه بعد أن يقول لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله قال دخل الجنة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 وأقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا دليل كون الإنسان أو كون الإنسان من المسلمين والمسلم لا يخلود في النار وإنما ينجو من الخلود في النار من فوائد الحديث الأول الذي ذكرناه أولا فهو حديث عبد الله بن زيد فيه وفي الأحاديث التي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 وحسبك بذلك فضلا لها وشرفا ان جعلها الله تعالى شريعه كما في هذا الحديث وفيه ايضا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له الاجتهاد في امور الشريعه ما لم ينص له على حكم ما لم ينص له على حكم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 هذا الحديث ناخذه ان شاء الله تعالى في الحلقه القادمه ان شاء الله تعالى